الفصل الثاني والأخير في الباب الأول من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الثانية من الكتاب علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة وفيه أربعة مباحث المبحث الأول حجية الميثة المبحث الثان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه المبحث الثالث الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية المبحث الرابع التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة المبحث الأول حجية الميثاق يقول شرطة تعالى شرطة في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين مائة واثنان وسبعون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون مائة وثلاث وسبعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون مائة وأربعة وسبعون قال الشوكاني أي فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلة أو تنسبوا الشرك إلى ابائكم دونكم و أو لمنع الخلو دون الجمع فقد يعتذرون بمجموع الأمرين من قبل أي من قبل زماننا وكنا ذرية من بعدهم لنهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب أفتهلكنا بما فعل المبطلون من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا بين الله شرطة سبحانه شرطة في هذه الحكمة التي لأجلها أخربهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم وأنه فعل ذلك بهم لألا يقولوا هذه المقالة يوم القيامة ويعتلوا بهذه العلة الباطلة ويعتذر بهذه المعذرة الساقطة تأه. وقال القرطبي قال الطرطوشي إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه وقال ابن عباس وأبي بن كعب قوله شهدنا هو من قول بني آدم والمعن شهدنا أنك ربنا هنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون بمعن لست تفعل هذا ولا عذر للمقلد في التوحيدة وقال الطبري أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل يقول شرطه تعال ذكره شرطة أشهدنا عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم كي لا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إن كنا لا نعلم ذلك وكنا في غفلة منه أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم اتبعنا مناهجهم على جهل منا بالحقية وقال ابن كثير يخبر شرطة على شرطة أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه شرطة تعالى شرطة فطرهم على ذلك وجبلهم عليه ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد وأخذ بدلل على ردحان هذا القول قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الاشراك فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان لكل أحد يذكره ليكون حجة عليه فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يجذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على انه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا فل أن تقولوا أي لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا أي التوحيد غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآية قه وقال البغوي فإن قيل كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق قيل قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا فمن أنكره كان معندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة قوله شرطة تعالى شرطة أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم يقول إنما أخذ الميثاق عليك لألا تقولوا أيها المشركون، إن أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا اتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقول أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله شرطه تعالى شرطة بأخذ الميثاق على التوحيد وكذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد أه وقال ابن القيم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم؟ وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على السنه رسله كقوله شرطة تعالى شرطة قالت رسلهم أفي الله شك ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن له قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا عليهم من الإقرار بربهم وفاطرهم ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وألا لا يشركوا به شيئا هذه طريقة القرآن ومن ذلك هذه الآية التي في الأعراف وهي قوله وإذ أخذ ربه ولهذا قال في آخرها أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم وعبادة غيره والا يعتذروا إما بالغفلة عن الحق وإما بالتقليد في الباطل فإن الضلال له سببان إما غفلة عن الحق وإما تقليد أهل الضلال وقال فيس خمسمائة واثنان فهو سبحانه يقول اذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم فهذا الإقرار حجة عليهم يوم القيامة أن تقول أي كراهية أن تقول أو لألا تقول إن كنا عن هذا غافلين أي عن هذا الإقرار لله بربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد إحداهما أن يقول إن كنا عن هذا غافلين فبين أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل والثاني أن يقول. إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وهم آباؤنا المشركون أي افتعاقبنا بذنوب غيرنا فإنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا اباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم اذ كان هو الذي رباه ولهذا كان ابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمدسانه فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلك قالوا نحن معذورون وآباؤنا الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهم ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة وكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله شرطة تعالى شرطة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن الرسول يدعو إلى التوحيد والكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد رسالة حجة عليهم فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن بأن الله ربهم ومعرفتهم أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله في تصديق رسله فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا ولا أن الذنب كان لابي المشرك دوني لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له فلم يكن معذورا في التعطيل والإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب ثم إن الله شرطة سبحانه شرطة لكمال رحمته وإحسانه شرطة لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما إحداهما ما فطره وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره وحقه عليه لازم والثاني إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعه ويقر على نفسه بأنه كان كافرا كما قال شرطة تعالى شرطة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الأنعام 130 فلم ينفذ عليه الحكم إلا بعد اقرار وشاهدين وهذا غاية العدل اه فطر العباد على الاستسلام لله وحده وقال ابن تيميه الحمد لله أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال الست بربكم قلوبا؟ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال أكما تنتج البهيمة؟ بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ بين أن سلامة القلب من النقص كسلامه البدن وأن العيب حادث طارئ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فيما يروي عن الله يأني خلقت عبادي حنيف أفافتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا ولهذا ذهب الإمام أحمد شرطة رضي الله عنه شرطة في المشهور عنه إلى أن الطفل مت مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روى عنه وعن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة وهذا القول الأيوناف الأول فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع إلى أن قال ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطره أن يكونوا حين الولاده معتقدين للاسلام بالفعل فان الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة القلب وقبوله وارادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها قلت انظر رحمك الله إلى قول شيخ الإسلام أن العهد هو الفطرة التي فطر الله جل ثناؤه الناس عليها وأن الله فطر كل نفس على قبول الحق والسلامة من الاعتقادات الباطلة وأن هذه الفطرة لو تركت بلا مغير لما كان صاحبها إلا مسلما وبهذا يعلم أن المشرك قد نقض العهد والميثاق المأخوذ عليه وبعد هذه النقول في هذه الآية أقول هل بعد هذا النص القاطع المحكم في دلالته من نص وهل بعد برهانه من برهان وهل بعد بيانه من بيان وقد اتفق المفسرون السالف ذكرهم على أن هذه الآية حجة مستقلة في الاشراك فقال القرطبي لا عذر لمقلد في التوحيد والطبري أبطل احتجاج المشركين بالغفلة والاتباع المحض بحجية الميثاق وكذلك البغوي والشوكاني وقال ابن كثير جعل هذا للإشهاد حجة مستقلة عليهم في الإشراك وقال ابن القيم إن إقرارهم من تقوم به الحجة وهو الذي احتج المولى به عليهم على السن رسله يحتج عليهم به ويدعوهم به إلى الإقرار بالإلهية وقال إن هذه طريقة القرآن وابطل احتجاجهم بالغفلة والجهل وتقليد الآباء بحجج بينة لا ترد وقال إن العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة في بطلان الشر لا يحتاج ذلك إلى رسول وأنه قام بهم ما يستحق به العذاب غير أنه لكمال رحمة الله التي وسعت كل شيء فقد وقف العذاب على قيام الحجة الرسالية فهذه الآية قد قطعت شتى أنواع الأعذار التي يحتج بها بنو آدم في عبادة غير الله تعالى. إن الله شرطة جل ثناؤه شرطة خلق الكون من أجل عبادته وحده لا شريك له تلك القضية التي لها أنزلت الكتب وبها ارسلت الرسل ومن أجلها قام السوق الاخره وأعد الله شرطة سبحانه شرطة الجنة والنار جزاء من وف بها أو نقضها وقبل أن اختم الحديث في هذه الآية أعرض لشبهة عرضت لبعض الاخوه غفر الله لي ولهم وهي أن الاشهاد كان في الربوبية دون الإلهية وبالتالي فهي حجة في شرك الربوبية دون الإلهية أقول وبالله التوفيق أولا قول جماهير من السلف والخلف شرطة وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير شرطة أن الاشهاد مجازي وهو الفطرة التي فطر لا الناس عليها يرد على هذا الزعم لأن الفطرة هي الإسلام كما نقلت عن ابن تيمية وكما نقل ابن القيم عن ابن عبد البر في المصدر السابق أثناء الحديث عن آية الميثاق أنهم أجمعوا شرطة أي أهل التفسير شرطة على أن الفطرة هي الإسلام والأحاديث الصحيحة الصريحة على هذا منها قول النبي شرطة صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه ولم يقل أو يمسلمانه وكذلك رواية التي في صحيح مسلم القاطعة في الاحتجاد على هذه الملة وغيرها من الأحاديث وكذلك تفسير أبي هريرة شرطه رضي الله عنه شرطه الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها بأنها الإسلام ولا أريد أن استفيض في هذه المسألة لشهرتها وكثرة أدلتها فهي في غنى عن تدليل عليها ثانيا وعلى القول الآخر وهو أيضا قول جماهير من السلف والخلف إن الإشهاد حصل حقيقة المبحث الثان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وهو الحجة عليه أقول فما من عبد ذاق طعم القرآن إلا ويعلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وأن القرآن كان يدعوهم أي المشركين ويقيم عليهم الحجة بالربوبية للإلهية قال الإمام شنقيطي في أضواء البيان عند قوله شرطة على شرطة إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته شرطة جل وعلى شرطة على وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في توحيد ربوبية باستفهام التقرير فإذا أقروا بربوبيته أحتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ووبخهم منكرا عليهم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 ومنها قوله شرطه تعالى شرطه قل من رب السماوات والارض قل الله فلما صح الاعتراف وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل اف اتخذتم من دونه اولياء يملكون لانفسهم نفعا واضرا وقوله شرطه تعالى ولا إن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فانا يؤفكون وقوله شرطه تعالى شرطه ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن له فلما صح اقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وقوله ولا إن سلتهم من خلقت السماوات والارض لا يقولن الله فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا بقوله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وقوله شرطه تعالى شرطه له خير ان يشركون اما من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكره معهما خير منجماد لا يقدر على شيء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله آئلهم مع الله بل هم قوم يعدلون والآيات بنحو هذا كثيرة جدا ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد ربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا اقروا رتب لهم توبيخ والإنكار على ذلك الإقرار لأن المقر ربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة نحو قوله شرطة تعالى شرطة أفي الله شك وقوله قل أغير الله أبغي ربا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 يقول شرطه تعالى ذكره شرطة قل يا محمد شرطة صلى الله عليه وسلم شرطه لهؤلاء المشركين بالله من قومك أرأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله أروني أي شيء خلقوا من الأرض شرطه فإن رب خلق الأرض كلها شرطة فدعوتموها شرطة من أجل خلقها ما خلقت من ذلك شرطة آلها وأربابا فيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها حب فان من حجتي على عبادتي إلهي وإفردي له الالوهه أنه خلق الأرض فابتدعها من غير أصل وقوله أم لهم شرك في السماوات يقول شرطة تعالى ذكره شرطة أم لآلهتكم التي تعبدونها أيها الناس شرك مع الله في السماوات السبع فيكون لكم أيضا بذلك حجة في عبادتكموها فإن من حجتي على افراد العبادة لربي لا شريك له في خلقها وأنه المتفرد بخلقها دون كل ما سواه وقوله اتوني بكتاب من قبل هذا يقول شرطة تعالى ذكره شرطة بكتاب ما جاء من عند الله من قبل هذا القرآن الذي أنزل علي بأن ما تعبدون من الآلهة والأوثان خلقوا من الأرض شيئا أو أن لهم على شركا في السماوات فيكون ذلك حجة لكم على عبادتكم إياها لأنها إذا صح لها ذلك صحت لها الشركه في النعم التي أنتم فيها ووجب لها عليكم شكر واستحقت منكم الخدمة لأن ذلك لا يقدر أن يخلقه إلا إلهة وقال ابن كثير في قوله شرطة تعالى شرطة يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الى قوله فلاتجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون البقره 22 ومضمونه انه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق ان يعبد وحده ولا يشرك به غيره وقال البغوي فيها اعبد وحد قال ابن عباس كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد فلأتجعل لله اندادا أي امثالا تعبدونهم كعبادة الله وأنتم تعلمون أنه واحد خالق هذه الأشياء وقال ابن تيمية وهذا التوحيد أي توحيد الألوهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الاولى والآخرة فمن لم يأتي به كان من المشركين الخالدين فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه ولا خالق ولا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه وليس له عليهم خلق ولا رزق ولا بيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. وقال ابن القيم والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأله ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الالهيه وقال محمد بن عبد الوهاب وقد استدل عليهم شرطة سبحانه شرطة بإقرارهم بتوحيد الربوبيه على بطلان مذهبهم لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لا يملكون مثقال ذرة فكيف يدعونه ويدعون معه غيره مع اقرارهم بهذا؟ أه، قعل فهذه نقول العلماء تنص على أن توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الإلهية وأن القرآن قد أقام الحجة على المشركين به فكما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقرارهم فكذلك إلهية ما سواه ومن المعلوم أن الإقرار بالربوبية يتضمن أننا عبيد والرب مشتق من التربية والتربية تستلزم التشريع أي الأوامر والنواهي والحلال والحرام والتشريع يستلزم البلاغ أي الإيمان بالرسل وربوبية تستلزم أيضا الطاعة وإفراد هذا الرب بالتلقي والتوجه والتأله له وحده لا شريك له فهذا كله المقصود بقوله شرطة تعالى شرطة ألست بربكم وهنا نكتة قد نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا المقام فقال فعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله شرطة تعالى شرطة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر من ربك؟ معناه من إلهك لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها وكذلك قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الحج أربعون وقوله قل أغير الله أبغي ربا الأنعام مائة وأربعة وستون وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا فصلت ثلاثون فالربوبية في هذا هي الألوهية وليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة قال فهذا كلام عالم خبير بمقاصد القرآن وعليه أيضا يتنزل قوله شرطة تعالى شرطة ألست بربكم؟ الست بإلهكم ويدل على هذا المعنى وينص عليه في بيان ووضوح الحديث الذي في الصحيحين في الرجل من أهل النار الذي يقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا اكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول له المول لأردت منك ما هو أهون من هذا وأن في صلب آدم أن لا تشرك بي فابيت إلا أن تشرك بي قال الحافظ قال عياض يشير بذلك إلى قوله شرطة تعالى شرطة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم فمن وف به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن ومن لم يوف به فهو الكافر فمراد الحديث أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت اذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشركه فهذا بنص الحديث أن العهد أخذ على بني آدم في التوحيد وترك الشرك بالله في الألوهية وربوبية لعموم قوله شرطة أن لا تشرك بشرطة وفي هذا القدر الكفاية لضحض هذه الشبهة التي من استقرأ القرآن صدع له من أول وهلة بطلانها وزيفها وقبل أن أختم الحديث عن هذه الآية الكريمة أذكر وجه الجمع بينها وبين قوله شرطة تعالى شرطة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأن كثيرا من الإخوة الكرام قد يظن أن ثم تعارض بينهما المبحث الثالث الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية أقول وبالله تعالى التوفيق أن الإشهاد الوارد في آية الميثاق هو حجة مستقلة على الناس في الشرك إلا أن المشرك لا يعذب في الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. فالآية قالت: وما كنا معذبين ولن تقل وما كنا حاكمين بالشرك حتى نبعث رسولا بل إن السلف قد أجمع على أن من وقع في الشرك فهو مشرك في وجود الحجة الرسالية أو في غيبتها والخلاف بينهم هل يستحق المشرك بهذا العذاب وإن لم تقم حجة البلاغ أم لا بد من قيام الحجة وأكبر دليل على ما سلف فهم السلف لهذه الآية التي بين أيدينا يقول الامام الشنق يطي في قوله شرطة تعالى شرطة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ظاهر هذه الآية أن الله لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار وقد أوضح شرطة جل وعلى شرطة هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعال رسلا مبشرين ومنذرين لألا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأخذ يسرد الآيات في هذا المعنى. وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة شرطة بأنهم لم يأتهم نذير شرطة ولو على القفر وبهذا قال جماعة من أهل العلم وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم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 إلى غير ذلك من الأحاديث الدلة على عدم عذر المشركين بالفترة وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة وعقده في مراقي السعود بقوله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار النووي في شرح مسلم وحك عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع كما نقله عنه صاحب بنشر البنون ونسب هذا القول القرطبي وأبو حيان والشكاني وغيرهم في تفسيرهم إلى الجمهور قال مفيده عفلاه عن الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي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 أن من وقع في الشرك فهو مشرك ولو لم تأته رسالة ولم تقم عليه حجة هل يعذب على هذا في الآخرة أم لا؟ على قولين والراجح أنه لا يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية وفي هذا الموضع ضل فيه كثير من العقول والأفهام لظنها أن قوله شرطة على شرطة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حجة في أعذار من يقع في الشرك بالله، وأنه ما زال مسلماً موحداً مع انغماسه في الشرك وقطع بنجاته في الدارين إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية، ويرد على هذا الزعم الباطل هذا البحث الذي بين أيدينا الذي اتفق فيه العلماء على أن من وقع في الشرك من أهل الفترات الذين هم في غياب عن الشرائع وفي طموس من. السبل فهو مشرك لنقضه حجية الميثاق والفطرة وأن العقل حجة على هذا بيد أنهم اختلفوا شرطة على قولين شرطة هل يعذب على هذا أم لاف الدارين وقد اتفق العلماء بلا خلاف بينهم على أنهم لا ينعمون في الآخرة بالجنة لقوله شرطة تعالى شرطه إن الدين عند الله الإسأم وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإس أم دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهؤلاء ليسوا بمسلمين والجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة كما ثبت في الحديث الصحيح والمشرك فقد حرم الله عليه دخول الجنة لقوله شرطة على شرطة إنه من يشرك بالله فقد حرم له عليه الجنة قال ابن تيمية فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك فلا بد من عبادة الله وحده وهو واجب على كل أحد فلا يسقط عن أحد البتة وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل للجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغ الدعوة في الدنيا أم تحن في الآخرة ولا يدخل النار إلا من تبع الشيطان فمن لا ذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه الصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار قل فهذه نصوص العلماء في أهل الفترات الذين لم تقم عليهم حجة البلاغ وفي وقت فترت فيه الرسالات وطمست فيه السبل وانتشر الجهل وتنسخ العلم ولم يكن ثم كتاب سماوي يرجعون إليه أو منتصب للتوحيد يعلمونه من ومع هذا اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنهم مشركون واختلفوا في عذابهم شرطه على قولين شرطة فلو لم تكن آية الميثاق حجة مستقلة في الاشراك فبأي حجة حكم العلماء بها عليهم بالشر وما الحال إذن في من وقع في الشرك بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم شرطة وكل تراثه محفوظ وآيات الله وأحاديث نبيه شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة تطلع عليه ليل نهار والموحدون في كل بيت من بيوتهم نخلص مما سبق بما يلي واحد أن الإشهاد أخذ على بني آدم جميعا في توحيد ربوبية المستلزم للإلهية وهو الحجة عليه اثنان أن آية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك وليست بحجة مستقلة في العذاب 3- أن حكم الشرك ثابت قبل رسالة وهو قبيح مذموم متوعد عليه بعد الحجة الرسالية إن أصر أصحابه عليه بالعذاب في الدارين 4- اتفق العلماء على أن أهل الفترات الذين عبدوا غير الله أنهم مشركون وليسوا بمسلمين لأن الإسلام هو إفراد الله بالعبادة والتأله وخلع عبادة ما سواه كائنا من كان وأنهم إمت على ذلك لا يدخلون الجنة لأنه مقصور دخولها على المسلمين المؤمنين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون منهم جميعا خمس ليس هناك ارتباط بين نفي العذاب وحكم الشرك فكل معذب في الدارين فهو مشرك كافر وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة فبينهما عموم وخصوص مطلق فانتبه لهذا الأمر جيدا وبالله التوفيق المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع، وقبل أن أختتم الحديث عن علة ثبوت وصف الشرك قبل بلوغ الحجة أعرض لقضية هي قوية الصلة وشديدة الارتباط بها ليكمل البيان. وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع وهناك ثلاث مذاهب في هذه المسألة شرطة طرفان وواسطة شرطة المذهب الأول أن الأفعال يثبت لها وصف القبح والحسن ويترتب عليها العقاب قبل رسالة المذهب الثان أن الأفعال لا توصف بحسن ولا قبح ولا يترتب عليها عقاب قبل الشرائع المذهب الثالث وهو شرط قول جماهير أهل السنة شرطة أن الأفعال توصف بقبح وبحسن قبل الشرائع والعقاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة قال ابن تيمية وأيضا فلا واستغفر والتوبه مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات وقبل أن يرسل إليه رسول وقبل أن تقوم عليه الحجة فإنه شرطة سبحانه شرطة قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي إن هذا في الواجبات الشرعية غير العقلية كما يقوله من يقول من المعتزلة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم مثل أبي الخطاب وغيره على أن الآية عامة لا يعذب الله احدا إلا بعد رسول وفيها دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب خلافا لما يقوله المجبرة أدباع جهم أنه شرطة تعالى شرطه يعذب بلا ذنب وقد تبعه طائفة تنتسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئا وقبيحا وشر الكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول هذا قول الجمهور وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي وهو قول من لا يثبت حسنا ولا قبيحا إلا بالأمر والنهي كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني وغيرهم والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية كان شيئا قبيحا وكان شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال قيل إن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم رسول كما يقول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوا عن أبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب وغيره وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر فيه ما قبل الخطاب وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن في فعله كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاث وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول وفي الصحيح أن حذيفة قال يا رسول الله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أنا عن دعات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم رسولك قوله لموس اذهب إلى فرعون إنه طغ وقال ان فرعون علا في الارض الى قوله انه كان من المفسدين فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برساله أنه كان طاغيا مفسدا قال شرطه تعال شرطه ياخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون فهو اذا ذاك عدو الله ولم يكن جاءته الرساله بعد وأيضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب إلا بعد قيام الحجة وهذا كقوله شرطة تعالى شرطة ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير أَلَّا وَتَعْبُدُوا الله لَهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِي استغفروا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وقوله شرطة تعالى شرطة أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وقال إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه شرطة إلى قوله شرطة أني أعبد لها واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم فدل على أنها كانت ذنوبا قبل انذاره إياهم وقال عن هود وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا لها ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا ومفتارون شرطة إلى قوله شرطة ويا قوم أستغفروا ربكم ثم توبوا إليه فأخبر في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذين كانوا عليه كما قال لهم في الآية الأخرى أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباءكم وكذلك قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم بخلاف من يقول ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى أناهاهم عنها وهكذا إبراهيم الخليل قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فهذا توبيخ على فعله قبل النهي وقال ايضا إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا فأخبر أنهم يخلقون إذكاً قبل النهي وكذلك قول الخليل لقومه ماذا تعبدون؟ أإذكاً آلهاً دون الله تريدون؟ فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم، فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله شرطه تعالى شرطة وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنما كان قبيحا بالنهي ومعنى قبحه كونه منهيا عنه لا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة وأيضاً ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال وقد قال شرطة تعالى شرطه أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وقال ثم إن ربك للذين عمل السوء بجهالة ثم تبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون إن كل عاص فهو جاهل كما قد بسط في موضع آخر فهو متناول لمن يكون علم التحريم أيضا فدل على أنه يكون عاملا سوءا وإن كان لم يسمع الخطاب المبين المنهي عنه وأن يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب وقيام الحجة وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون مما لم يكن علم أنه ذنب نبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفار فإن كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها بالعلم العام أنها قبيحة كالفحشة والظلم الظاهر فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون أنهم على هدى وكذلك البدع كلها فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة وهو في غيرهم عم وكذلك ما يترك الإنسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جدا ثم إذا علم ما كان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيمان وما كان مأمورا بالتوبة منه والاستغفار مما كان سيئة والتائب يتوب مما تركه وضيع وفرط فيه من حقوق الله تعال كما يتوب مما فعله من السيئة وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل رسالة فبرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا وإلا فكونه فاعل للسيئات المذمومة وتاركا للحسنات التي يضم تاركها كان تائبا قبل ذلك كما تقدم وذكرنا القولين ذقول من نف الذم والعقاب وقول من أثبت الذم والعقاب فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها قيل بل فيه معنيان أحدهما أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة وكنتم على تشفى حفرة من النار فأنقذكم منها فلولا انقاذه لسقطوا ومن كان واقفا على شفير فهلك فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب الثاني أنهم مذمومون منقوصون معيبون، فدرجتهم منخفضة بذلك، ولا بد ولو قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته ايضا وثوابه، فهذه عقوبة بحرمان خير، وهي أحد نوعي العقوبة شرطة إلى أن قال فيس 690. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله شرطة سبحانه شرطة فاعلم أنه لا إله إلا له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله وعبادته وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدمه وقال أيضا رحمه الله وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام وذلك حجة على الطائفتين على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن ولا قبح ومن قال أنهم يستحقون العذاب على القولين أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطغين ومفسدين لقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى وقوله واذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين وقوله إنه كان من المفسدين فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما يكون في الأفعال سيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم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 فهذا لا يكون إلا بعد الرسول مثل قوله عن فرعون فكذب وعص كان هذا بعد مجيء الرسول إليه كما قال شرطة تعالى شرطة فأراه الايه الكبرى فكذب وعص وقال فعص فرعون الرسول اه وقال ابن القيم إذا هنا أمران متغيران أن لا تلازم بينهما أحدهما هل فعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأ الحسن والقبح منه؟ فيكون منشأ لهما أم لا؟ والثاني أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المترتب على قبحه ثابت بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع؟ والحق الذي لا يجد التناقض إليه السيل؟ أنه لا تلازم بينهما وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضره لكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزن والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها والعقاب عليها مشروط بالشرع فالنفات يقولون ليست في ذاتها قبيحة وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع والمعتزلة تقول قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل وكثير من الفقهاء والطوائف الأربع يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع وهذا الذي ذكره سعد بن علي زنجاني من الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة وذكره الحنبلية وحكوه عن أبي حنيفة نصا لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل وقد دل القرآن على أنه لا تلازم من الأمرين وأنه لا يعاقب إلا بإرساله الرسل وأن الفعل نفسه حسن وقبيح ونحن نبين دلالته على الأمرين أما الأول ففي قوله تعالى: رسلا مبشرين ومناذرين لألا ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وعلى أحد القولين وهو أن يكون المعن لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل فتكون الآية دلة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد إرسال الرسل وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم ولولا قبحه لم يكن سببا لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم مجيء الرسول إليهم فمذجاء الرسول عقد السبب ووجد الشرط فأصابهم سيئات ما عملوا وعوقبوا بالأول والآخر وأما الأصل الثان وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح فكثيرة جدا فكون ذلك فاحشة واثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك إلى أن قال فيصص مائتان وثلاثة وخمسون وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الهيته وعبادة غيره معه بما ضر به لهم من الأمثال وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية ولو كان انما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى وعند نفات التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك وبعبادة غيره وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه فيعجبا أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدلة على قبحه في صريح العقل والفطرة وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه والقرآن مملوء بهذا أي الاحتجاج بالأمثلة العقلية على بطلان الشرك والفواحش لمن تدبره كقوله تعال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الروم 28 يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك فكيف تجعلون لي من عبيد شركاء تعبدونهم كعبادتي وهذا يبين أن, أن قبح عبادتي غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أدع فيها من قبح ذلك وكذلك قوله تعال ضرب له مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الزمر 29 أحتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاصرون سيء الملكة وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق لا يستويانئه وقال ايضا شرطة رحمه له شرطه في نفس المسألة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فأخبر شرطة تعالى شرطة أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه شرطه سبحانه شرطة لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجه بارسال الرسول وانزال الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وهذا صريح في ان اعمالهم قبل البعثه كانت قبيحه بحيث استحقوا ان يصيبوا بها المصيبه ولكنه شرطه سبحانه شرطه لا يعذب الا بعد ارسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب شرطه الى ان قال فيس 11 عشر في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا له لفسدت فسبحان الله رب العرش أي لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد غير له لفسدت وبطلت ولم يقل أرباب بل قال الهه والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يشرع الله عبادة غيره أبدا وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السماوات والأرض فقبح عبادة غيره قد استقر في النظر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع بل العقل يدل على انه أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه في أن يعبد مع غيره ومحل ان يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك الى ان قال فيس 12 عشر وقوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى له الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فنزه نفسه سبحانه وبعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعال عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته افلا تر كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعبه ووعيده وأنه سبحانه دع عباده على السنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحي مفصلا مبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول إلى أن قال 39. والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله شرطة تعالى شرطة له شرطا وهو بعثة الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو الانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه وهذا هو فصل الخطاب في هذا المقام قال فمن آية الميثاق وما ترتب عليها من أحكام ومن هذا البحث في قضية تحسين وتقبيح الأفعال قبل رسالة نخرج بما يلي أن حكم وسم الشرك ثابت قبل الرسالة والعلم والبيان وأن الحجة عليه العقل وآية الميثاق والآيات الكونية التي تدل على الوحدانية والفطرة التي فطر الله شرطة ثناؤه شرطة العباد عليها وأن الشرك قبل الرسالة مذموم معيب منقص اصحابه وأنهم على خطر عظيم وعلى شفا حفرة من النيران لأنه ظلم عظيم وسبب للعذاب، غير أنه موقوف على شرط آخر وهو الحجة الرسالية شرطة وهذا من فضل الله ورحمته بعبواده شرطة، أي أن القوم قبل البعثه وإقامة الحجة معذورون في أحكام، وغير معذورين في أحكام أخرى. معذورون في أنهم لا يعذبون في الدنيا والآخرة حتى تقام عليهم الحجة الرسالية شرطة وهذا من رحمة الله وفضله شرطة وغير معذورين في اقترافهم الشرك وما ينبني عليه من أحكام مثل عدم دفنهم في مقابر المسلمين ولا الصلاة عليهم وعدم القيام على قبورهم والاستغفار لهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم. ولا يدخلون الجنة وهو أعظمها من الأحكام قال ابن تيمية والتذكير العام المطلق ينفع فإن من الناس من يتذكر فينتفع به والآخر تقوم عليه الحجة واستحق العذاب على ذلك فيكون عبرة لغيره فيحصل بتذكيره نفع أيضا لأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره فتحصل بالذكر منفعة فكل تذكير ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حصل به نفع في الجملة وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاوهد المشركين الذين قامت عليهم الحجة أي أن القتال والجهاد للمشركين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون وقال أيضا فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع والأشق الذي تبنبها حصل بتذكيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة وقال والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيده قال هذا نص في إثبات الكفر قبل الحجة لكنه غير موجب للعذاب وقال رحمه الله فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين ومن لم يشرك به ولم يعبد فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك فلا بد من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط عن أحد البتة وهو الإسلام العم الذي لا يقبل الله دينا غيره ولكن لا يعذب الله احدا حتى يبعث إليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلغ الدعوة في الدنيا أم تحن في الآخرة ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان فمن لا ذنب له لا يدخل النار، ولا يعذب الله بالنار احدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والمية في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار اه قالت: من هذا النقل أن المشرك لا يدخل الجنة وإن كان جاهلا ولم تأته رسالة لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة والإسلام هو اخلاص الدين لله والمشرك لم يخلص دينه لله وهذه الأحكام عامه في كل بني آدم لم يخصص منها قوم دون قوم لأن الميثاق أخذ عليهم جميعاً فأي قوم وإن كانوا ينتسبون إلى دين ورسالة وكتاب غير أنهم واقعون في الشرك مع الجهل والتأويل فإنهم تجرى عليهم هذه الأحكام وإن كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من أهل الكتاب قال ابن تيمية نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس الله وفي القرآن بيان معناه فإن القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور وبيانا للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول شرطه صلى الله عليه وسلم شرطة إما أن لا يعرفوا اللفظ وإما أن يعرف اللفظ ولا يعرف معناه فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة ومنها هنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التي تحدث السيف فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كما قال مالك بن أنس يا إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهوائج ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم ولهذا قال أحمد في خطبته الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من نور النبوة كما قال شرطة تعالى شرطة فَإِمَّا يأتي مِنِّي مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشق طه مائة وثلاثة وعشرون فأهل الهدي والفلاح هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياء يبقى أهل للجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء فهؤلاء في ضلال وجهل وشر وشرك كن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وقال رسلاً مبشرين ومنذرين لله ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولا وقد رويت آثار متعددة في ان من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة قال وهذا نص منه شرطة رحمه له شرطة في الأمة المحمدية وقال في أهل الكتاب والنصارى فذمهم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه وعلى تجذيب الرسول والرهبانية التي ابتدعوها ولا نحمدهم عليها إذ كانوا قد ابتدعوها وكل بدعة ضلالة لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لا فائدة فيه وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولو يثاب فاليهود أقوى كفرا من النصارى وإن كان النصارى أجهل وأضل لكن أولئك يعاقبون على عملهم إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عنادا فكانوا مغضوبا عليهم وهؤلاء بالضلال حرموا أجر المجتهدين ولعنوا وطردوا عما يستحقه المهتدون ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب إذ كان اسم الضلال عاما فهذا النص في أهل الكتاب فالنصارى مشركون وهذا مما لا ريب فيه بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام لكن عذابهم أيضا موقوف على إقامة الحجة الرسالية وقد قامت ببعثه الرسول شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فهذه النصوص منه شرطة رحمه له شرطة وغيرها في كتبه كثيرة تبين عموم هذه الأحكام في جميع الأمم ولا يستثنى منها أمة دون أمة أو مكان دون مكان أو زمان دون زمان بل هي أحكام عامة إن الشرك ثابت قبل رسالة والعذاب متوقف عليها وأصحابه ليسوا بمسلمين لأنهم نقضوه ولما يخلصوا دينهم لله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا لها مخلصين له الدين حنفاء البينة خمس ولنقضهم الميثاق والفترة التي فطروا عليها والعقل حجة مستقلة على وحدانية الله شرطة تعالى شرطة وهم جميعا قد أخذ عليهم الميثاق وحجته عليهم كفة وفطرهم الله شرطة جل ثناؤه شرطة كلهم على الإسلام والتوحيد الخالص قال تعال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الروم ثلاثون ولم تستثن آية الميثاق قوما دون قوم ولكن جاءت بألفاظ العموم والإطلاق وكذلك لم يأتي في ذكر كلام السلف الاستثناء لأحد فدل هذا على عمومية هذه الأحكام وأظن أنه فيما مضى الكفاية بفضل الله وعونه ورحمته في إثبات وصف الشرك وحكمه مع الجهل والتأويل وعدم قيام الحجة وفي جاهلية جهلة وغياب واندراس للشرائع وطموس للسبل وخفاء شمس النبوة غير أن أهلها لا يعذبون شرطة بفضل الله ورحمته شرطة إلا بعد قيام الحجة وبلوغ رسالة